أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قضرب له فلم أصحاب القرية إذ جاءها المثالون Või um. Oh قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ وَمَا Oh! One John it tänään Uh, uh, thanks to you. One month. I'm